بسم الله الرحمن الرحيم الصبح اللهم في السماوات والأرض والعزيز الحكيم لا هم السماوات والأرض يحيون ميتون ولاكن لشيء مقدر ولا أول ولا أخر ولا ظهر ولا ظهر وكل شيء عالم هلا يخلق السماوات والأرض بإستئناف من سماه عرش يا على ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما من السماوات وما كنت من السماء وما يعج فيها وما عكم إنما كنتم الله متى من المصير لا السماوات والأرض من الله ترجع يونجوا الله في النار ويوجدنا على الليل من من يعت الصدور آمنوا بالله ورسوله ونفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم ونفقوا لهم كبير وما لكم لا تؤمنوا بالله ورسولوا دعوكم تؤمنوا في ربكم واخذوا من يساقكم ومن كنتم ممين على عبد العيات بينات ويخذكم من, من الظمات وأن, وإن الله بكم على وما لكم لا باسم الله من رأس الصنوات والأرض أستمي منكم ما نانفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله حسنا اللهم أتأملون خبير من ذا الذي قرد الله قرد حسنا فيضعفونه ونولهم كريم يوم الترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم في مال مشرقهم يوم جناتهم تجري من تحتها لأنها رخوا أرضهم فيها ذلك والفوز العظيم يوم يقول منافقون المنافق الذين آمنوا درون أن يقتبس من نوركم إذا رجعوا وراءكم احتمسوا وراء فاضرب بينهم بسهول الله بابهم بلتنوا في الرحمة وظاهروا من قبل العذاب ينادونهم أنكم معكم قاربا ولكنهم اهتنتم منفسكم وتربستم ورتبتم وغردتون ومن يحتاجها أمر الله وغركم بالله الغرورة فاليوم لا يوخذ منكم بجيتهم من الذين كفروا مأواكم النار أروهي مولاكم ومبيس المصير ألم يعني الذين أمنوا أن تخشى قلوبهم إذن الله ما يزلون الحق ولا يكونوا كالذين أدرك ذلك من قبل وطالهم لأمد وقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلم أن الله يحلو بعد موته وقد بيناكم ويجب عليكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وإقراض الله قرارا حسنا يضاعف لهم أنهم أجلوم كريم والذين أموا بالله ورسوله هم الصديقون والشهداء ربيهم عجرهم ونورهم والذين كفروا كأولاد أولاك أصحاب الجحيم يألموا أن الحياة الدنيا لعبهم ولا أجلتهم تفاخرهم من تكاسموا في الأموال أولاد كما سألت أسنى عجب الكفار نباته ثم يجب ترى المصفر ثم يكونوا حطاما وفي الآخرة عزائهم شيء وغفرة من الله وزمنهم وحياة الدنيا لما تعنوره سابقوا يا مفلت من ربكم إذا نتم عرضنا كعرض السمااء والأرض عدة الذين يبنوا من الله ورسله ذلك فضل الله يؤتي منه والله ظل فظل العظيم ما صروا من مصلمتهم في الأرض ولا في مفسكم الله في ذا من قبل النبرة إن ذلك عرض يصير لكي لا ما لهم أفاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختار فخور الذين يخلوا ويأمروا الناس بالبخير ويطبوا الله فإن الله أولي لقد أرسلنا رسولا من بين ذلنا مع والميزان ليقوم الناس من القصد وأرسل الحنيفين بأسم شديد ومنافئ الناس الغير من الله من ينصر ورسو من الغيب إن الله قوي عزيز ورقد نوحا نوح وجعلنا في ذريته من لبوعت والكتاب فمنهم كثير منهم فاسقون ثم قفنا على سارين رسلنا وقفنا بأسم المريم وآتنا والإنجن وجعلنا في غولج أبنتم وارضنا رحماء واجعلنا فِي قلوب الذين اتنموا ورفتوا رحمة ورحمة ورحمة نية أن تدعوها ما اكتبنا عليهم إلا ابتغارهم عن الله فمروا حق عياتها فآتينا الذين أروا منهم يروا مكثل ومكثل منهم فاسقون يا الله ومن رسوله وتكونوا كفلان من, وتكون كفل من رحمتي الله والله ذو فضل عظيم.